<تصفيق> الله أكبر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 Amen. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما Do not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 وهو خير الرازقين وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا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 بل يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نسعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا كتنا عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقبض بالحق علَّام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباقي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 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ له وَإِنَّا لَهُ مُتَنَاوِشُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقذفُونَ بِهِ وَيَقذفُونَ بِال وَقَالُوا كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ دَعِيدٍ وَحِيلاً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلاً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ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 إن الله عليم بما يصنعون والله الذي جاءت الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد مي فأحيى فاحيا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فان العزه لله جميعا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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ونكر أولائك هو يبول كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم, لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور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 إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَلَا يَسْتَوِي الْدَّحْرَانِ هَٰذَا عَبْدٌ خُرَاتٌ سَائِحٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِنْ حِنْجَاجٍ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا قَلِيًّا وتستخرجون حيه تلبسونها وترى الفلك فيه مواقد لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قدير الله Allah الله لمن حمده الله Is <laughs> that بِسَّاعِي فَقْهِ اللَّهِ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور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 ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما اخرج ناديه ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والانعام مختلف ومن الناس والان ومن ومن ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله غفور شكور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 إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أُورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْبَفَ إِلَى مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ضَالٌّ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ناساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوبة. وهم جهاد من أهلهم والذين كفروا لهم نار جهنم.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 ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا سلام الظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات سمع الله لمن حمدنا in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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله عالم وإن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم صلائف في الأرض فمن كفرت عليه كفره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 من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 وات وانا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم مسمى رجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 رَأَيْنَاهُ إِلَى الْأَطْوَافِ فَهُمْ مُقْنِحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ ما تُنذِرُ مَنِ التَّبَعَ الْذِّكْرَ فَشِيرُوا أَحْمَدَ نَبِلُ الْغَيْبِ فَمَشِيرُهُ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سمع الله لمن خليها الله Allah I'm Alamu alaykum Allah. Alamu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 وَأَذْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذ جَاءَ أَهْلُ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن تهو لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما, اتبعوا ما ال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم اتبعوا من لا يسالكم اجرا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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من وَمَا وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي, سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ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 وَكُلُّ فِي سَلَكٍ يَسْتَحْوُونَ جميع الله لمن الله a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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَتَّقُونَ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَن يَتَّقِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَإِنَّ شَأْنُ ذِرِّقُهُمْ فَلَا صَلِيْحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 فلا يستقيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا قالوا قالوا يا ويلنا قالوا said, O day of us, who left us from our land? This is what the mercy and the mercy فاليوم لا تظنم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكون، لهم فيها, فاكهة لهم فيها فاكهة، ولهم فيها ما يدعون.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 أَلَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْءَ الَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ أَلَمْ أَعْهَدَ إلَيْكُمْ يَأْبَنِي أَدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين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 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد عضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 تَسْبَقُ الصِّرَاطَ أَن لا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ على عَلَى مَكَانَتِهِم فَمَا اسْتَطَاعُوا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 kabila Allah book uh -huh.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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين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 ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا لا نصرهم ولا هم منا يسحبون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فَلَا فلا يحزنك قولهم فلا يحزن كقولهم, كقولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أ ولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة ايدا هو خصيم المذين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي انشاها اولا مره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 وإليه ترجعون والصفات الله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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ورصبا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 ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم Allah Allah, Allah.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا عليهم غير المذوب عليهم ولا الضالين آمين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ان كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا, لا إله إلا الله يستكبرون. يقولون إن لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معدوم فواكه في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من نعيم بيطاء لبا للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الترفعين كأنهن بيط مكنون لَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِثْلَهُ وَكُنَّا تُرَادَوُوا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت, قالت الله إن كتن تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين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 أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فكمة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الفحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوفا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم طالون إنهم ألفوا آباء على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنفرين إلا عباد الله المخلصين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 صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شياته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم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 فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنققون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالوا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال ابنوا له بنيانا فانقوه في الجحيم لا رادوه به كيدا وقال إني مهاجر إلى وقال إني ذاهب وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هدني من الصالحين فبشرناه بغلا من حليم فلما بلغ معه السعي فلما معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابى تفعل ما تؤمر قال يا ابى ما ستجدني شاء الله من الصابرين أسلما وتله للجبين ولاديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا البناء المبين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 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاقه ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين love.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد مننا على موسى وهارون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 سلام على موسى وهرعون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلّا من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون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 إذن الجينة هو أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمّرنا الآخرين وإنكم لا تمرّون عليهم مصبحين وبالليل يثنا تعقلون من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون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 الله لمن الله Allah right. Allah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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الاعلى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 سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى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 يعلم الله لمن حمدا الله الله الله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 يا أيها الكافرون لا عبدوا ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أن عبدوا ما عبدتم ولا ما لكم دينكم اللهم لمن حمده الله الله الله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 الله جميع الله لمن حمده <تصفيق> الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله من ما خلق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 سبحان الله من أما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله على ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله من كل شيء لا اله إلا الله الحكيم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد على حمدنا إياك لا إله إلا أنت سبحانك عز جارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نتوجه إليك وأنت في عليائك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ووحدانيتك.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 تبارك ربنا وتعاليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوالث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا. اللهم يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعود بك من الهم والحزن والعز والكسل والبخل والجبن وضنع الدين وغلبت الرجان اللهم طه في من النفاق وأعمالنا من الرياض. وأنسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم ارزقنا قلوبا خاشعا وأعينا دامعة ودعاء مستجابا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض إنا عبدك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 انت جعل القرآن العظيم ربي عقلوا بنا ونور صدورنا وجلا أحدا ننا وذاذا منا اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوتهن والعمل به انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله سائقا لنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعله شفيعا, شفيعا لنا اللهم اجعله شفيعا لنا يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الحياة إذا علمت الموت خيرا لنا اللهم إنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغناء ونسألك نعيمًا لا ينفاد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ودرد العيش, العيش بعد الموت اللهم يا التجلي والجلال يا خفيا النطف يا رب النوال هب لنا الصالح من عمر ومال ربنا والطف بنا في كل حال ربنا ثبت على الحق القلوب وامنع الأجواء عنا والقروب ربنا اللهم جنبنا الذنوب واهدنا الحكمة في كل الفعال ربنا ها قد مددنا باليدين رحمة للوالدين فاقبل اللهم كل دين ربنا وابعث لنا الرزق الحلال ربنا ربنا اللهم أصلح شأننا وأدل في نفعنا حكامنا ربنا واحفظ لنا أوطاننا واجعل الملة في أوج الكمال اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من تتنزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا فتقول هل من مستغفر فاغفر له اللهم ها نحن رفعنا أكف الضراعة إليك نستغفرك نستغفرك نستغفرك فاغفر لنا يا ربنا وتقول هل من تائب فاتوب عليه ها نحن يا ربنا نتوب إليك نتوب إليك نتوب اليك من ذنوبنا صغيرها وكبيرها ربنا نتوب اليك من ذنوبنا صغيرها وكبيرها ربنا فتب علينا ربنا فتب علينا ربنا فتب علينا وتقولها من سائل فاعطيه اللهم انا نسالك ان تعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وزوجاتنا وابنائنا واقاربنا واحبابنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا عندك في الفردوس الاعلى نسالك الفردوس الاعلى نسالك مرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فاعطن سؤلنا اللهم فاعطن سؤلنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا. اللهم اغنا شح أنفسنا اللهم اغنا شح أنفسنا اللهم اغنا شح أنفسنا حبب بيننا الإيمان زينه في قلوبنا كرّه بيننا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ثر ونفس هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض عن المدينين وقضي الدين عن المدينين وفك أسر, المأسورين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين ربنا ارحم موتانا واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا من رفع السماء بقوته ودحى الارض بمشيئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش بقدرته يا مالك الملك وجبار الجبابره واله العالمين ومالك يوم الدين نسألك نصرا لإخواننا على أرض سوريا اللهم مكن لهم في الأرض اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمر روعاتهم اللهم انصرهم على طاغيتهم اللهم اخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم وعطب إخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض اليمن وعلى أرض السومان اللهم أتمم النصر لإخواننا على أرض ليبيا اللهم ول عليهم خيارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا اللهم وفق إمام هذه البلاد لما تحبه وترضاه وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبل صيامنا وصلاتنا وصلاتنا وصلاتنا وقراءتنا ودعائنا ودعائنا ربنا تقبل دعائنا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 ودي وضعنا اتى فالضراعه ندعوك ونرجوك وأنت أكرم, الأكرمين وأنت, أكرم الأكرمين وأنت, أكرم الأكرمين وانت اكرم الاكرمين فاستحي ان ترد يد عبدك صفرا اللهم فلا تردنا خائبين ولا روحنا كطرود اقبلنا يا رب العالمين اقبلنا يا رب العالمين يا رب of العالمين يا رب ارضى يا يا يا يا عنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Got it.